من ايدك وبن وعدك نفضل معاك ايدنا في ايديك يا بو اسماعيل دي فرصتك بكرا اللي جاي شايفينه فيك بكرا اللي جاي شايفينه فيك مين اللي حاسس بالغلاب الشأياني اللي تناسوا وسط الألم وسط الأنين مين اللي حاسس بالغلابة الشقيانين اللي تناسوا وسط الألم وسط الأنين شافوا يدوب شمس الأمل لما انت جيد وكأنه مستنينك من سنين وكأنهم مستنينك من سنين حبينا فيك معنا الصراحة والوضوح ولقنا فيك انسى النبيل جوة حبينا فيك معنى الصراحه فيه والوضوح ولاقينا فيك انسان نبيل جواه طموح وكفايه فيه سمت الدين بيسطع في ملمحك ده العدل في الدنيا جسد محتاج لروح Sådan akid, det er helme, er det, vi er bade, men kan bage. Ben ændret, men gør kæm. Sådan akid, er det, er Ja, min, Insel lille fæt og tærali næbdæk Ja, min første kædæk til dæl Insel lille og tærali næbdæk Men gædæk og you need to